وَكَانَ لَهُ التَّخَذِرُ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُهُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ قول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشهرون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني من குதலி ஜ கதலி க الظالمين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 ột родkt рок een Insbold сотруд وَجَعَلَ الْمَاءَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ تَمِيدُونَ وَجَعَلَ النَّهْرَ فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سقفا محفوظا وَهُمْ வுப்ப وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْ وَنَبْلُو كُلَّ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَتَهُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ